أصحاب الجنة يوم أخذ الخير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الماء كأنها زيلا الملك يومئذ الحق للرحمن كان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتحدت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لَقَدْ أَوْبَنَا عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا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 كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا